ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها, أو تركتموها قائمة على أُصُولِهَا فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بليما ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم